مِا وَلا تَخَافِي وَلا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وحزنا.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 116. وعلمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون وَلَمَّا بَلَغَ بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما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 اِذَا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَأْنَسَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ فلم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 نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن, أن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 مَا قَدَرَ مُوسَى الْأَجَل وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِمْ قُتُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعل آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من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 أضم إليك جناح كمن الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال ربي إن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 بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترا وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين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 وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا مان الطين فاجعل لي صرحا فأوقد لي على الطين فجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لا 117. واستكبره وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون 118. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين ولقد آتينا موسى الكتاب من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 فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَىٰ أَمْ يَكْفُرُونَ بِمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ قالوا سحران تظاهر وقالوا اننا بكل كافرون قل فاتوا بكتاب من عند الله هو اهدى منهما اتبعوا ان كنتم صادقين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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون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 119. وما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويفتار ما كان لهم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 قَوْمِ مُوسَى فَبَغَوْا عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْكُنُوزِ مَآبِ نَمَفَاتِحَهُ لَتُنُؤُ بِالْعُصْبَةِ أُولِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ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 فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة يعنصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا نَمَكَانَهُ بِالأَمْسِ يَقُولُنَ وَيَكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِن عِبَادِهِ وَيَقُدرُ لَوْلَا أَمْنَ اللَّهِ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا